بسم الله الرحمن الرحيم, الرحيم. وعجلت إ ل ي ك ربي لترضى, لترضى كلما أ ر ا د الموظف أ ن يتقاعس عن عمله تذكر أ ن وراه أ ب ن ا ء يحتاجون الراتب فاجتهد في عمله وكلما ضعف المؤمن عن ص ل ا ة فجر أ و عن وتر أ و عن دعاء أ و عن أ ذ ك ا ر أ و عن بكاء أ و عن مناجاه ليتذكر الراتب لكن ما هو راتب الدنيا جزاءك من رب العالمين الجنه, الجنة. الجنة. الجنة. الجنة. عجبت ل ل ج ن ة نام طالبها وعجبت للنار نام هاربها عجبت ج ل ل نحن ة نام ن طالبها إ ذ ا بغينا نوتر ونعسنا وقلنا والله هذا فتره النوم بكرا ن ق و م العمل ضيعنا الوتر اذا أ ر د ن ا نصلي الضحى قلنا والله مشغولين تركنا الضحى إ ذ ا أ ر د ن ا أ ن نتصدق قلنا بس ا ل أ و ل ا د يحتاجون تركنا الصدق إ ذ ا أ ر د ن ا أ ن نبر الوالدين قلنا بس ا ل ز و ج ة ما احد عندها في البيت فتركنا الوالدين إ ذ ا أ ر د ن ا أ ن ن ق ر أ ا ل ق ر آ ن قلنا لكن إ ح ن ا مشغولين فضيعنا ا ل ق ر آ ن إ ذ ا أ ر د ن ا أ ن نبكر ل ل ص ل ا ة قلنا لو استغلينا ما بين ا ل أ ذ ا ن و ا ل إ ق ا م ة في شيء من أ ش ي ا ء الدنيا لكان أ ف ض ل فضيعنا التبكير إ ل ى صلاه ا ل ج م ا ع ة لكن تذكر قليل ماذا ينتظرنا عند الله جل وعلا ج ن ة إ ذ ا أ خ ذ ن ا شهوات الدنيا وش ي بناخذ مدح الناس ثناء الناس أ ص ح ا ب أ ص د ق ا ء ان الناس تكون معنا بتشجعنا بيمدحونا و ي ك ت ب و ن عنا في ا ل إ ن ت ر ن ت بيثنون علينا في الحواري والشوارع يقولون فلان ما مثله فلان ل ا ساب ا ل س ي ا ر ة راعي ط ا ر ة وفلان إ ذ ا تكلم راعي ب ل ا غ ة وفلان إ ذ ا أ ك ر م ذبح و أ ع ط ى الناس ننتظر من الناس هم ناس بشر مخلوق مرزوق م ر ب و ق لا ينفعك ولا يضرك ولا يعزك ولا يذلك ولا يهديك ولا يقدمك ولا يؤخرك مسكين هو محتاج بمجرد ما تذهب إ ل ى القبر انتهى المدح وانتهى الثناء الناس اليوم تمدحنا لكن ب ك ر ة أ و ل ما تخرج روحك ما عاد يمدحونك ل أ ن ك صاحب ت ج ا ر ة و ل ا صاحب كرم يقولون عساه يصلي إ ذ ا قالت الناس والله ن تفوتها صلاه الفجر والله مقصر سال والله مستعان راح الكرم وراحت ا ل ش ج ا ع ة وراحت البطولات وراحت ا ل ص ح ب ة وراحت ا ل ص د ا ق ة تظهر الحقائق بعد الموت لذلك لا ننغر بهذه الدنيا كل ما في هذه الدنيا ظل زائل و ح ق ي ق ة النعيم في ا ل ج ن ة يقول الله تبارك وتعالى أ و ل ئ ك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين. يقول أهل التفسير اهل ل ت ف س ي ر أ ا ل ج ن ة في ا ل ج ن ة ما ينظر أ ح د ه م إ ل ى قفى أ خ ي من إ ك ر ا م الله لك في ا ل ج ن ة أ ن ك ما ترى قفى أ ح د ولا ظهر أ ح د إ ن م ا ترى وجوه الناس أ م ا م ك إ ك ر ا م ا لك ت ع ظ ي م ا لك تقديرا لك جزاء لك على س ر ر متقابلين ما يرى أ ح د الى ظهر أ ح د ما هو شرابهم يطاف عليهم ب ك أ س من معين من أ ي ن يا ربي في ا ل ج ن ة لنا الخمر قال من معين أ ي نهر يجري يجري امامك أ ن ت تغرف منه وتشرب اللهم بلغنا ا ل ج ن ة ا ل ج ن ة من سمع عنها و ق ر أ عنها غاب عنه جميع شهوات الدنيا أ ي ن الذين وقعوا في شرب الخمر كيف تضيع خمر ا ل ج ن ة تشرب غ ر ف بنفسك ت بنفسك نهر أ م ا م ك ما نوع هذا الخمر بيضاء ل ذ ة للشاربين بيضاء هذا لونها ل ذ ة للشاربين ش ر ب ه ا ويتلذذ لا فيها غول ما فيها ك ح ولا و ل هم عنها ينزفون ولا تذهب عقولهم بسببها وعندهم قاصرات الطرف عين من هن حريات و خلقن ا من ا ل ج ن ة ليس لها أ ب ولا أ م إ ن م ا أ ن ب ت ه ا الله من ت ر ب ة ا ل ج ن ة تنتظرك أ ي ع ق ل أ ن ا ل إ ن س ا ن يفك في الزنا ويجلس أ م ا م الممثلات ويغلبه جمال المذيعات والنظر إ ل ى وجوههن وصدورهن وكعوبهن وشعورهن ب ي ا ض ه ن و وينسى ح و ر ي ة الله يصفها يقول ق ا ص ر ة طرف ما تنظر لغيره ما حد يشغل قلبها إ ل ا بل من صفاتهن أ ن ه ن عين أ ي أ ن ه ا عينها ك ب ي ر ة ج ا ذ ب ة م ل ف ت ة لا تحيض ولا تنفس ولا تدفئ ولا تبصق ولا تتمخض ولا يخرج منها ر ا ئ ح ة كريهه ولا تعرق حوريات زعفرانيات خلقهن الله من الزعفران حوريات مسكيات خلقهن الله من المسك بل جاء في بعض ا ل آ ث ا ر أ ن نهر يجري أ م ا م ه من كان في ا ل ج ن ة فينبت على أ ط ر ا ف ا ل ح ر ي ا ت ينبتهن الله إ ن ب ا ت ا ليعلم أ ن قبله لم يطمثهن إ ن س ولا جان ما اتاها قبله لا إ ن س ولا جني ولا استطاع أ ح د ا يصل إ ل ي ه ا هي لك وحدك انبتها الله أ م ا م عينك كأنهن بيض مكنون بيض تشغنى الدنيا عن هذا ك ي ف نلتفت عن ذلك الجزاء الذي في ا ل ج ن ة أ خ ي المسلم احرص على نشر هذه ا ل م ا د ة فالدال على الخير ك ف ا ع ل قدمت لكم هذه ا ل م ا د ة من موقع وذكر ا ل إ س ل ا م ي www.wadhakir.net